بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعث غلبهم سيغلبون في بضع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 مَا خَلَقَ اللهَّهُ السَّموكِ وَالْأَررفَ وَمَا بَْنَهُمَا إِلَّا بِالحَكِّ وَأَجَل مُ سََّا وَإِن كَذير مِنَ النَّاسِدِِطَائِ رَبِّهِمْ لَافِعون أَولَم يَزُ فِيأَْرض فَيَوون وَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ خم بِالبَينينَا فَمَا كَانَ اللهُ يَولِمَهُ وَلكِ كَُون أَ فُسَهُم يَوْمُ سَُّ كَانَعَاقِبَةَ الذيينَ أَسَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 يتفرقون فأما الذين آملوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبغون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولاد في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون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 شَعُ تَ تَشِرُون وَمِنْ آياتاتِهِ أَنْ خَلَ قَلَكُم مِنْ أَفُوسِكُمْ أَزْواجَ للتَسكُنُون إلَيهَا للتَسكُنُون إِلَيهَا وَجَلَ بَيَّكُمَّْ وََّبَ وَرَحْمَ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 مِن آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَتَغَيَّرُ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا فَتَرْتَجِفُونَ وَقَضَىٰ عَيْنٌ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذلك لآيات لقوم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 وَهُوَ العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمادكم من شركاء فيما عزقناكم فأنتم فيه سواء فأنت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 ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَثَرَنَا النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأْتُوا بِالصَّلَاةِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَنَتَّعُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرقوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المطعفون أَوْهُ الذي خَلَخواَكُمْ سُمّ مَا وَذَا خَكُ سُمْ مَا يُمتُكُمْ سُم م يُشكُمْ هلَلْم شغَكَائكُمْ مَْلََسالُ يِذَلِكُمْ ي شيءَيي زُبَخَانَهُ وَتَعَ ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي يعملون الذي يعملون لعلهم يرجعون قل فِي في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقذ وجهك للدين القيم من قبل يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ مَنْ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ خَبَشًا فَتُثِيرَ سَحَابًا فَيُسْقِى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 اتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسكه في السماء يَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ قِسْفًا فَتَغَلُّ وَتَقِيضُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُدَّثِرِينَ فَانظُرْ إِلَى آيَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ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 كَلَّا لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلاَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللهُ الَّذِي طَلَقَكُمْ مِنْ طَافٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ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 كَذَالِكَ يَضَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ